الله لقد درسنا إلى أمم من قبلك فزيد لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب ليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلافوا فيه وهم دوا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به نرض بعد موتها إن في ذلك لآية لا لقوم يسمعون وإن لكم في لنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَلَبَصَارَ وَلَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْلَ الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن بُيُوتِكُم سَكَنَةٌ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ لَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ضَعَلِكُم وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ الصُّوَابِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثٌ وَمَتَاعٌ لَحِيدٌ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 سددناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجنّا بك وجنّا بك شهيدا على أولئك ونزلنا عليك الكتاب.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 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقض ليمان بعد توكيدها ولا تنقض ليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوتنا كذا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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم من بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك من حق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ما نكره إلا ما نكره وقلبه مطمئن بليمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة.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 فمن ضر غير باع ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترؤ هذا حلال وهذا حرام على الله الكذب